ل ه م أ ج ر ا حسنا م ا ك ي ن فيه أ ب د ا و ي ن ذ ر ا ل ذ ي ن قالوا ت خ ذ ا ل ل ل ه و د ا ما لهم ب ه من ع ل م ولا س ي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 وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وتحسبهم أ ي ق ا ب ا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم, وكلبهم باسض د ر ا ع ي ه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا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 ب وليتلطف ر ق ك م هذه إ ى ا ل م د ن ة فلينظر ف ل أيها ي أزكى ضعاما ك م منه برزق و ي ت ل ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن ه م إ ن يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم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 قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ث ل ا ث ة رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم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 و ل ب ت و ا في كهفهم ث ل ا ث م ئ ة سنين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما ل ب ت و ا له غيب السماوات و ا ل أ ر ض ابصر به و أ س م ع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا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 ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها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 متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين من اعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكثرت بالذي, بالذي خلقك من تراب ثم من نضفه ثم سواك رجلا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 و ر أ ى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منعنا ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 م ن ذكر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه ا م ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ه ان يفقهوا وفي آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا أ ب د ا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة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 الله صابرا ولا أمرا لك قال أعصي فانطلقا إ ن ت ب ع ي حتى إ ذ ا ركبا في ا ل س ف ي ن ة خرقها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 ف ا ن ض ل ق ا حتى إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل ق ر ي ة ا س ت ض ع م ا أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لاتخلت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 واما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مضلع الشمس وجدها تضلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه ق د ر ا فما ا س ت ض ا ع و ا أ ن يظهروا وما ا س ت ض ا ع و ا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي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 الذين كانت أ ع ي ن ه م في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت أ ع م ا ل ه م فحفظت أ ع م ا ل ه م فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يبغون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أ ن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم ي و ح ى إلي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا